إذ همّا الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليوما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فَاتَقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُوونَ إِذْ تَقُولُنِ الْمُؤْمِنِينَ لَيْ يَكْفِيَكُمْ أَيُّ مِن دَكُمْ لَيْ يَكْفِيَكُمْ أَيُّ مِن رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة من سليم بلاء تصبر وتتقوا ويتوكم ويتوكم من فورهم هذا يمدلكم ربكم يومَ دِينِكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ سَوَمِينَ وَمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا مُشْرَا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكفتهم فإن قلبو قابين ليس لك من الأمر شيء أو يتب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويغضب من يشاء والله غفور رحيم يا والذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيعوا الله رسولا لعلكم ترحمون